على ايه في فقره مستقيمه اذا لمسها ويستفتح الماموم ويستعيذ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول ويستفتح الماموم ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه كالسريه الشرح وغيره ما لم يسمع طراءة إمامه وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة لكن لو أدرك ركعة من ربعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه يبقى هنا اللي أدركه مع إمامه آخر صلاة على طول الحنابل وقلنا فيها قولا طبعا آخر صلاته ما تبقى آخر صلاته تاند لا أول صلاته والظاهر أن احنا نختار القول ده ليه لأن فيه زيادة التعبط لأنه هيأتي بما فاته لأن الركعات الأولى فيها سنن مش موجودة في الركعات الأخيرة فلو أدرك ركعتين مع الإمام وقام جاب ركعتين جعلهم الأخرينين برضه يبقى لا فيه استفتاح ولا تعوز ولا قرأة قرآن لكن الشافعية يعني ما عكونه قال ان الباقي اخر صلاته برضو الا انه قال لو ادرك ركعتين يقرأ في الايه في الاخرين لانه لو ادرك ركعتين وانجاب ركعتين كمان يبقى لا قرأ في ذول ولا قرأ في ذول فتخلص صلاة من قرآن دمام الشافعية إنما لو أدرك ركعة واحدة هتبقى التانية بالنسبة له إيه؟ التالية بالنسبة له الثانية فيقرأ فيه فكذا الصلاة لم تخلو من قرآن إنما لو قلنا إن فاته وما يقضيه هو أول صلاته إذن إذا قام بعد سلام الإمام يستفتح يقول دعا الاستفتاح ويتعوذ من الشيطان الرجيم ويقرأ صورة في الركعتين لو أدرك ركعة واحدة يبقى هيقوم يجيب بالنسبة له هتبقى الأولى والتاني إنما يعني بعد ما يخال إنما هي في حقيقتها تاني ركعة هيقرأ في تاني ركعة وفي تالت ركعة لأنه أدرك ركعة مع الإماء وبعدين في الرابعة ما يقرأش بقى لأن هي بنسبلها تبقى إيه فاليسة ولكن التشاهد يجعل الجلوس له يعني الجلوس للتشاهد الأول والتشاهد يجعله بعد الثانية في العدد بصرف النظر ماذا أدرك وماذا فاته علشان ما يخلش بنظم الصلاة ليدرك ركعة واحدة وهيقعد مع الإمام عادي يتورك معاه ويمشي معاه زي ما هو يبقى لحد ما يسلم يقوم يجيب ركعة بالنسبة له الأولى يجلس بعديه لأن في العدد صلى ركعتين فما يخلفش نظم الصلاة ينما جهت الاستفتاح والقراءة والحاجات دي يبقى هنا وما يقضيه أولها وهذا رواية يعني هذا مذهب الحنابلة وفي روايه اخرى ومذهب الملكية والاحناف نعم في مباحث ثانيه برضو هيستفتح ولا يستفتح في قيام الثاني لا يستفتح خلينا مش موضع استفتاح ماهوش موضع استفتاح فلا يستفتح فإذا سلم الإمام قام فاستفتح وتعوذ ما تعوذ برضي نعم ما يتعوذ مش محل طيب لو قلنا لو أدركه ده أول هيا ولكن لو أحتاج إلى التعوذ يتعوذ الشيخ أسامة أفتى بهذا إننا أحتاج يعني الشيطان ها يلعبك لدني نعم لو قلنا لو أدركه ده قال إيه قال إن في قولين في التعوض كل ركعة وقال لأنه التعوض كل ركعة ده قول يعني ده من أصل المسألة يعني في الاستفتاح ولا في كل ركعة ايه قال ايه تاني تعليمها حكاة الحاجة عند الحاجة يتعوض نعم دلوقتي طبعا يظهر الناس ما بقى شفع في دماغها دين ولا صلى ولا تدبر فالتعوض يعني يبقى مهم حد بيقول حاجة تاني ما يعتبرنا أولها يعني اللي أدركه هو أولا يتحوز يعني اللي أدركه ما يعتبرش أولها هو أخيرها غزبا عنا على كل الأقوال هو أخيرها إنما اللي يقضيه أخيرها ولا أولها ده الخلاف إنما هيخش مع الإمام هيصلي بصلاة الإمام بيدخل مع الإمام في أي موضع يصلي كما يصلي الإمام فلازم ده يبقى اخر صلاة الامام يعني فيبقى اخر صلاة المصلي يعني كالاخر بالنسبة الوصيح الاول ولكنه هيصلي بصلاة الامام الكلام بقى في اللي هيقضيه لوحده يجعله اول صلاته ولا أو اخر صلاته فالاختيار والله اعلم هيبقى مذهب الكتاب وفقا لمالك وابي حنيفه وبعدين سيدنا الشافعي مش هيزعل قوي لانه عقل كبير ويعني مش هي الصراحه الشيخ قال هيهمه قوي ان احنا نخلفه في الحكايه نعم هيبقى كان الجمهور على ومالك لقوله وما فتكم فقدوا ولكن كلمة فقدوا يعني فأدوا ففعلوا فإذا قضيتم مناسككم يعني فإذا قديتم وفعلتم مناسككم يعني ده وعنه ما أدركه أولها وما يقضيه آخرها وهي الروايات الثانية عن مالك وفاقا للشافعي يبقى كإن الشافعي وروايا عن مالك وروايا عن أحمد وهناك أبو حنيف وروايا عن مالك وروايا عن أحمد يعني متعدلين واختره ابن المنذر وغيره ابن المنذر من أئمة الشافعية لا يكاد يوافق الشافعي في حاله يعني دم حر يعني مجتهد ومجتهد من المنذب بيقول مالوش دعوة بالله المذهب يعني بيقول ما أدهي لكتهاده مفهوش تقليد يعني لا يقلد زي شيخ الإسلام كده في الحنابل لا يقلد لأن الأئمة في المذاهب لا يخلون عن شوب تقليد يعني فيهم شوب تقليد. يقل ويكفر ولكن ابن المنزر ملوش علاقة بالحكاية دي خالص ابن المنزر في الشفعية وابن خزايا مقرب منه وهنا طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميزه برضو ملهمش ارتبط بالفروع اكتهاد خالص ايه مفيش مفوش تقليد خالص يعني ان شاء الله طيب يا سيدي <تصفيق> وبعدين ما وفقني واختاره بالمندر وغيره وقال وقوله فقده لا ينافي قوله فاتمه وهو روايه الجمهور لا روايه الجمهور يعني جمهور الرواه يعني اللي قال اللي روى من الرواه اكثر من اللي رووا ايه فقد زي قوله فاتم رواه الجمهور يعني من جهه رواه الحديث يعني الاكثرين لانه في عدد روى العدد يعني فاللي روى الفاظ اللفظ فاتمه هم الاكثريه والاقل روى فقده وقول مخرج الحديث وغيرهم قال الشفعي هو أولها حكما ومشاهدة وقال الماوردي وغيره إتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله وبقيات آخره إيه وبقية آخره يعني بعد لما أخذ يحصل أخذ لسه باقي لسه باقي <تصفح> يعني ايه وبقية يشكلها كده عرب وبقية بعد تقدم بقية آخره معتوف على التقدم معتوف على التقدم إلا بعد التقدم وإلا بعد ها <تصفح> <تصفح> <تحدث> <تصفح> والقضاء محمول على الفعل للقضاء المعروف في الاستلاح لأن هذا استلاح متأخر الفقهاء والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل قال تعالى فإذا قضيت الصلاة وقال فإذا قضيت مناسككم قال الحفظ غيره إذا كان مخرج الحديث واحدا أو مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظات منه وأم رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى ويحمل فقدوا على معنى الاداء او الفراغ يعني اذا فرغتم فلا حجه لمن تمسكوا بلفظه فقدوا ده كده يعني اختربنا حضره الشيخ على ان يخليها ثالث ابن حجر عايزها ايه فاتم اه للأول ها عشان زيادة التعبد فيه زيادة التعبد من يضعش منك حاجة من جهة يعني واضح انه دليل فاتمه اقوى شويه فقدو دمش ضعيف انما الرواه الاكثر قالوا فاتمه وطبعا فقده يعني هو طبعا دعوه حملها على فاتمه يعني حمله مش قوي برده ما يبقى اه بالضبط حديث واحد وفيه لفظة دي مختلفتين انا بيه ما ناخد برويتي في الأبصر. لا يعني اصلي ما هواش قطعي امكان الحمل مش قطعي لو امكان الحمل قطعي يبقى نحمل وخلاص يعني نحمل هذا وننتهي الموضوع انما هيبقى قد يدعى ان الحمل غير ممكن ده ممكن تصلوا له مش بعيد حمل. يعني بعيد وهو بعيد ده نهايه الايه نهايه الامور لأن فقده يعني كانه قال فايه وما فاتكم ايه لا ممكن تصل يعني اتموا على فقده على ايه فقده يعني ممكن يتم يعني ان هو يعمل اللي فات فاتمه المعنى فاكملوا ايه راقص الراسم الاول كملوا إيه صلاتكم واكمال الصلاه باداء ما فات منها دي واحد فاتموا, يعني فأتموا صلاتكم يعني ادوا ما فات منها ما فات منكم توبه كملوا يعني كملوا الصلاه فهل اكمال الصلاه معناه ان تجعل ده اخر صلاتك وتأتي ولا ان انت تكمل ايه اللي, اللي ضع منك يعني ما نيجي نقول دخلت في صلاة العصر وانت مصليتش الظهر يبقى انت عليك ايه صلوات فنقولك صلي العصر وانكمل بقى اللي فاتك يعني نكمل اللي بقي لك اللي هو يبقى الايه? اه. فيبقى تكملة الايه اللي فائت منك? فده محتمل. وقد يدعى عن فقده. يعني معناها ايه? وما فاتكم ففعله? هتقول معناها ايه? ايه معناها الاباء وما فاتكم? فافعلوا مش كده افعلوه قدوه فقدوه يعني ما فاتكم اللي فاتهم ايه ايه اللي فاتهم ثالثه والرابعه ولا الاولى والثانيه الاولى والثانيه فافعلوا فاعلو الاولى والثانيه ماشي بس هو ماشي بس عايز ينط الشنوطه يعني دلوقتي في حاجة. انا حط زي ما ايوه يا شيخه دلوقتي الحديث لما بيجي <تصفيق> احنا بنقول ان هو يحمل على الثانيه طيب ما هو فاتم ويمكن حملها على فقده برده ولكن كثره الرواه ماهيش دليل قطعي لا دليل قطعي قطعي برقية برقية مرجح هو من وجه يعني انما ماهوش قطعي يعني القاعده دي مش مش, مش قطعية ولا لازم انما ترجح يعني انما في شيء من الترجيح يعني يكون دول الاكثر الحديث الشريف واثقة خالف الاستقاط او المنهة ده مش شاز لم يحكم شذوذه ده هذا لم يحكم لان الشاز ضعيف خلاص منظرش ليهمل يعني وهذا لم يهمل لم يقل باهماله احد لم يقل بشذوذه احد يعني هذه اللفظة طبعا الحديث صحيح ولكن هذه اللفظة وردت ودي وردت فدول اكتر في الرواية واتمه تحتمل القضاء تحتمله وقده تحتمل الأداء الباقي يعني ما حصل الأداء ده مش لو قال فأده يأدي إيه يبقى لم تدل على شيء ولو كان معناها ففعله وما فتكم ففعله يبقى مرجعها إلى الفائت ففعله الفائت وهو الأول والثاني يبقى تحمل إزاي يعني فأتموا دي أتموا مرفهش دليل قطعي على أنه اجعل الباقي آخر صلاتك موش دليل قطعي هو يحتمل أن يكون فأتموا يعني يجعلوا آخر صلاة رحتان فأتموا صلاتكم يعني ففعلوا ما فاتكم لتتم الصلاة بس <تصفيق> الظهر فأنا في رأيي والله أعلم من جهة المعنى أن فقده بالمعنى فقده ما هيش اصطلاح النبي ما لا يقول لا اصطلاح اصطلاح الفقهاء صلى الله عليه وسلم إنما فقده معنى هفعله أو أده وهذا لا يدل لا على إيه يعني يخلي الباقي اخر صلاة ومفيش دلالة ولا اتمه فيها دلالة من اخر صلاة فيها دلالة بس قصدي مش, مش قطعية يعني يعني مش قطعية والامر كله محتمل ده ده من جهة ايه الدليل من جهة الدليل لا ده قطعي في كذا ولا ده قطعي كذا ولا نقول هذا لا يحمل على هذا فاتمه يحمل على فقط يحمل مش على فقده بالمعنى الشرعي باللغة بمعنى الاستلاحي يعني يحتمل يحتمل المقصود من كلامنا يعني ولا نقول ان فقده دي مقصود بها الاستلاح برضه لان والله اعلم وما طبعا بعضهم جعلها بالمعنى الاستلاحي وانا مش موافق على كده الظاهر انها غير يعني وفيها قولية فيها قولين والله أعلم إن القضاء بمعنى الأداء ولا لا من جهة الدليل أما من جهة النظر التاني للفقيه من ينظر إلى الدليل ينظر إلى أقوال الفقهاء هنا أقوال الفقهاء إن الشافعي وارواية عن مالك وارواية عن أحمد النمل أحناف ورواية عن ملك نوعين ولا يقال بتساوي الأقواش لأن والله أعلم أن الأميل إليه مذهب الحنابلة والملكية إلى القضاء مش الأداء طبعا عايزة تحقيق للمذهب شوي النمل والله أعلم يعني بالخبرة السابقة والكلام اللي هنا ان مذهب الامام احمد ميال الى القضاء ومذهب مالك كذلك ابو حنيفه ده قول واحده الظاهر ان ده المعتمد ما انا بقول الظاهر ميالان احمد ومالك للروايه دي اكتر من ايه ميلانهم للروايه الثانيه فيبقى كده من جهه اقوال الفقهاء في رجحان برده من جهة بقى الاختيار اللي ما يعمل به ده فيه زيادة تعبد لان هجيب دعاء الاستفتاح وهيجيب التعود وهيقرأ القرآن في الركعتين وكل ده فيه زيادة تعبد وده طبعا من الايه من المطالب المهم ايو حبيب الحديث يعني مش مش حديثين يعني مش روايتين هي روايه واحده يعني صحابي واحد اللي روى الحديث تقريبا الله اعلم تساله فيها اهل الحديث انما تصوري ان ده صحابي واحد اللي روى ومره واحده يعني مثلا بعض الأحاديث يقولوا ممكن يكون الصحابي النبي نفسه أو الصحابي قالوا أكتر من مر فهنا اختلاف الألفاظ يبقى ما هواش مشروية بالمعنى يعني مثلا لما تيجي الرواية من الفطرة كذا فييجي واحد تان يقول من السنة كذا نقول ده رواها بالمعنى هو فهم من الفطرة عن السنة إنما مثلا الحديث جبريل عليه السلام قالوا من النبي رواه أكتر من مر قالوا في المجلس وقالوا لسيدنا عمر لوحده لأن سيدنا عمر كان قام من المجلس لغرض له فممكن اللفظ النبي اختلف صلى الله عليه وسلم وطبعا من صحابة كتير حضروا مثلا ممكن ده يروي وده لو فيه روايات لو أكتر من صحابة إنه مما يكون هو رواية واحدة بس يبقى ده اختلاف من الرواه التاليين بقى يبقى الرواه التاليين لهؤلاء هم هم اللي اختلفوا ولكن ثقات واحد حديثين بيقول اذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه منه وامكن رد الاختلاف إلى معنى واحد يبقى واحد روى باللفظه الوارده وواحد روى بمعناها كان اولى وي ويحمل هذا على هذا يعني ما إيه بقى السؤال ايه ها قاعدة ولكن احنا بنقول ان فقده اتمه يحتمل الاثنين الحملة على معنى واحد وهو عكس ما يتصوره ابن حجر مثلا اول الالب كده يعني يحتمل الاثنين يعني اللفظين يحتملوا كده وكده ده قولي انا يعني انه ممكن يبغلط طبعا خلاف الامام وماموم متوافق مطلع... وموافقه صلاه في, لم في موافقه الماموم للامام فيصلي معاه زي ما هو موافقه للإمام. مفيش خلاف في دي. اعتبرناها اول صلاه واخر صلاته لم يختلفوا في انه لا يخالف الامام قصدي تؤيد ان هي اخر صلاه وان هي هي تؤيد اكتر ان هي تبقى اخر صلاته الحاجات فيه بقى يعني ذلك. دل... وزارة مش خيزي يقول ان. لا ما تقيدش لان هم هو مضطرين انه. بس يتبع. يتبع. مضطرين انه يتبع. <تصفيق> بس هكو قلت لو هيخد هي ركعتين وخد ركعتين هيجيب بقى الاولى. او خد ركعة وفوضيل له ركعتين مسلا بقى. هيجيب الاولى وهيقعد في انتشابة الاوسط. هذا كويس هيلتزم بمنظور لو فاته لحق ركعه واحده اه في المغرب هيجيب الركعه الثانيه هيقعد للتشهد الاوسط وهو بيقضي الاولى اه هتبقى الاولى ويجلس ما في التشهد الاوسط آه. طب ما ده مش كده يعني ممكن يبقى يعني ده, ده ده هو متفقين انه يجلس ماشي معاه بس ليه يجلس يعني ممكن ده تقويه للقول الثاني هو بقى هيبقى هي الصلاه احسن اه هيبقى بقى سليم كده في وقفه دي انت لو بيقول في المغرب فالمغرب ما هي مش هتختلف ازاي؟ فرق يعني لانه هيجلس هيجلس لا الاولى لو هي اه في المغرب كده مش هتفرق إنما خليها الظهر مثلا ولحق ركعة فلو قلنا اللي هيصليه أول صلاته يبقى يصلي ركعتين وبعدين يتشهد وبعدين يجيب الركعة الأخيرة ويتشهد مش كده إنما هم قالوا لا يخالف نظم الصلاة فايجلس بعد إيه ركعة وما يجلسش بقى في الإيه بعد لأن التشهد من الظاهر من معانيه والله أعلم استراحة شوي وأن يتوسط هذا الدعاء الركعات يعني ارتباطه بالركعة التانية مش قوي مش لازم بعد الركعة التانية اللي هي محسوبة تانية يظهر ان مشروعيته لاغراض اخرى فطبعا المعاني اللي انا بقولها دي مع احتياجنا الى موافقه نظم الصلاه وعدم مخالفته يعني استدعى ويجلس بعد الايه ركعتين في العدد صرف النظر يعني صوره ايه اه وسوره بعد التشهد اه, آه. وده متفق عليه ان هو القراءه التي يسر بها الماموم لا يضر ان يخالف فيها وعلى القولين بخالف على القولين بخالف قال امام مثلا قال انه في تشهده مع الامام لا يصلي ولا يدعو تشهد ويسكت وخلط مع أن ده تشهد أخير بالنسبة للإمام فهم خالفهم خالف حتى مخالف الإمام أثناء اقتدائه لا يضروا يعني لا مهوش مخالفة للمضم للشكل لأنه القراءة موجودة على كل حالة ولفقهاء قالوا أن يجزلوا القراءة في الركعة الثلثة والربعة يجوز والشفيع مع قوله قال يقرأ في الثلثة والربعة برضه يعني الشفيع مع قوله أن دي آخر صلاة اللي هيقضيه وعزالك قال يقرأ في وآخر صلاته كل حاجة قالوا له ده مبني على جواز القراءة في الثالثة والربعة قال لا إنما بقال لا تخلو صلاته من قرآن من قراء مش بيقول كده بناء يعني فبيستحسن بالعقل لا قال المعنى العقل التاني إن صلاته ما تخلوش من قرآن لإن خلوه الصلاة من القرآن مش مناسب <تصفيق> <تصفيق> يعني لفظ الإثمام ده يعني هو لفظ ظاهر ولا مشترك الظاهر ولا مشترك هو الظاهر قاسم المشترك الظاهر اه لا الظاهر. <تصفيق> مشترك, مشترك ده خساره ايوه لان الداله تبقى متساويه انا على كل واحد ليه داله مختلفه بالتساوي اللفظ مشترك ليه دللتين أو أكثر بس نعم <تصفيق> تسميته مفترك يعني هنا الاتمام واحد ولكن ما الذي يعتبر اتماما يعني الخلاف في اتمام الشيء يعني ده يختلف باختلاف الشيء يعني الدللت الاتمام ايه بصبت بالاكمال اه طب الاكمال يعني لازم يكون صلوخه فعلا حاجه شيء هتكمل على الهواء لا صلوخه الشيء الاكمال أقول لك صلي واستكمل الخشوع يعني اجعله كاملا او مثلا وزع واستكمل الايه العداله يعني تدي كل واحد ما تبقيش ولا واحد مش لازم يكون في مقتضاها ان يكون سبق حاجة وتكمل عليها تبني على فائت يعني او على القديم لا الشرط مم. وقاله الايه المستكملين الشرف يعني الذين جمعوا الشرف على الكمال وطبعا فيها الالف والسين والتاق اللي هي برضو اللي هي الطلب ولكن مش كل الالف والسين والتاق تدل على الطلب انت هنا عايزين نبطل حكاية الاستدلالات دي صحيح بتديكم الملكة ولكن بتعمتزكم شوية وبعدين بقى كل ما اقول حاجة تخلفوني وده طبعا تقول له فيه مفاسد ها استحملني معلش ما هو احمد صلاح مش عاجبه اي حاجه تعال اللي ورا دي ساكته كده وطبعا السقوط بيخوف وطبعا الساكت يعني بيخض انت مش عارف ايه لحد ما يقول بقى إذا تطلع الشمس إلى منتصف الليلة تعرف كده بقى تقولها لازم كذا لازم كذا وهو أنت أخد بالك من النصاحة دي أنت بقاعد في ناس تسكت السكوت يديك هيبة السكوت هيبة والكلام خيبة بالنسبة طبعا للايه؟ أمثالكم ف... وأمثالنا برضو عادت مرة بس زمان يعني معه شيخ وقدامه حشده ويدفى دخلوني قعدوني جنبه فانا بقى الراجل عمال يبصلي ومخدوده كل ما يتكلم يبصلي ومش عاليف ايه فاتكلم في حاجة كده صعبة شوية في الفقه هو شيخ يعني متخصص في حاجة معينة فروحتانا سأله وقلت له مش يدي كزا هجس كده يعني كلامه قال لا لا لا وما بصليش بقى تاني يعني فهم بقى هو مخدود عاد مخدود مصر بتاع. ما عارف بقى ان انا ما عنديش فكرة انما لو انا عدت ساكر يعني يبدل على طول وهو برضو مش خبرة سنة واتنين انا بديكو خبرات سنين طويلة عشان تاخدوا وضعوكم وتتعنتزوا مظبوط أول ما تتكلم تتعرف على طول قال كده طيب إذا لم تطلع الشمس إلى منتصف الليل طيب أبو حنيفة بقى مد رجله والدنيا فرفشت وكل حد كنت ملبش القعدة الأول شاكلي بقى وملبس الغطرة والبتاع إنما بقى بعد كده بقى طبعا السؤال ما كانش الشمس ونص الليل والحاجات دي انما دل على ان انا مش فاهم القضية قوي يعني كانت قضية مالية و... و... و... و... و... وانا مش عارفها يعني تكلموا مثلا في اسهم وسندات ومش عارف يعني حاجات بقى انا مش فاهم اصلا صورتها الواقعية عد فضلا عن ال... التقصيل الشرعي كلام ده من سمين يعني كتير وقفنا ايه بقى يا سيدي وما يقضيها اولها طيب ايه من جهة بقى العمل في زيادة تعبد وفيه برضو احتياط ولكن طبعا ما فيهوش خروج من الخلاف انما فيه احتياط يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة لكن لو أدرك ركعة من رباعيات أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه يعني مع الإيه؟ مع الإمام يعني ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أي يرجع لأنه قال من ركع أو سجد يرفع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده بعده بعد إيه بقى؟ آه. اللي ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام يرفع يعني يرجع تاني الى وضعه وبعدين علشان ليأتي به بعده بعد الامام يأتي بالركوع او السجود بعد الامام بعد انتقال الامام للركوع والسجود بعد اه بعد ركوعه يعني انتقاله الى وضعه <تصفيق> ركع مش ركع مثلا فيقول طيب استنى بقى لما يبقى ييجي هايجي هيجي لا هو ركع الأمام ما يرفع تاين وبعدين يبقى إيه؟ يركع بعد كده مرة أخرى أي أي أي اما تؤذن الماموم يبقى زي الاعلان في كل حاجه في الهيئه مرسله لحضرتك كده حضرتك جاوبتني انا فاكر جاوب مش <تسألينا> انا يوصل خير ف زي ما شفت ان بيقول لا انا خيرت وما حددتش في ثلاث <تلت> روايات عن حضرتك ثلاث <كده> روايات عني في تحيل الثلاث كلها باطله بيقول أن يتورك المسبقا في موضع التورك وإلا من يعتد له لوجوب المتابعة فلو أدرك ركعة من المغرب تشاهد عقب الركعة الأولى من القضاء كما تقدم ولا يسردها إجماعا يبقى ده هنا ايه مع اللقش اول احكاية اللي ايه ايه ايه فيها قولين التورك والايه والافتراش يبقى هنا خلينا مع التورك لحد ما انحقق نسألة الافتراش لو انتم عاوزين يعني يعني عايزنا نكتفي بكلامك ده ولا نشوف العلماء قالوا ايه يعني مش هناخد بكلام عالم واحد لازم نشوف بقيه اخوانك من العلماء شرع الرفع مذهبه ايه في المساله ده <تصفيق> يعني مين قال ايه ومين قال ايه من المذاهب ايوه يعني غير الامام احمد يعني الاقوال كلها بس لو هنمشي على القول ان احنا وما يرضي ولها يبقى يبقى اولى ان احنا ما هو بالصرف النظر يعني المساله مش مساله ان ده اخر صلاه ولا اول صلاه يوافق الامام ولا ما يوافقش الامام في, في الهيئه على كل حال يتورق على اعتبار ان ده اخر الصلاة ولكنه هيتورق تاني خد بالك في التالت هيتورق تاني في اخر صلاة لان ده في التشهد اللي يعقوبه السلام لانه هنا الاولى والتانية والتالتة دي في الركعات يعني الاول والاخر ده في الركعات اما التشهد فده تعلقه بالسلام أكتر من الركعة اللي قابله يعني التشهدات ما هيش من الركعات يعني كأنك تقدر تقول الظهر أربع ركعات وتشهدان تكوين الظهر كده مش أربع ركعات بس تشهدات غير الركعات فلذلك بيبقالها أحكام خاصة يعني روك بس ولا كل الاركان من الركعات ما السلام مش من ركعات وهو ركع التشهد الاخير والجلوس ليه ركن وما هوش من ركعات نعم ممكن هنا بالطور اخر صلاته قال بس متابعه الامام لوجوب المتابعة ده التعليل الوحيد اللي قال مثل معه تحت وجوب المتابعة هنا قاله يتورك معه يعني اشاره الى انه يفعل هذا متابعة تنه مفعش اللي تعطيه بعدك هل أبنا يعني انه هذه كده اخذ فعلته بعدها سابتي بعدها اخذ تشوك على شبه اتعليق ولا لا اهو الكلام جنب بعضه ممكن ها لا ما احنا قلنا بقى ان التشاهد ده التورك الاولاني متابعة للامام والتورك التاني لان موضعه قبل السلام وده قبل السلام فهيتورك مرتين وهيفترش برضه واخد بالك انه هجيب افتراش ويجيب تورك بعد كده يعني لو هو ادرك ركعة واحدة هيجيب افتراش وتورك ولو ادرك تلات ركعات او لو ادرك ركعتين يبقى فاته لافتراش يفترش شوية وتورك شوية عشان ما هدش يزعج كده هيلحقوكو سنة أولى الطريقة دي سيلحقوكو في المسائل الفقهية اماما طبعا في الاستدلال والقواعد والأصول وانشاء اللي همش علاقة خالص طبعاً الموضوع ده نعم يقول ايه يقول كلام ابيح يقول احنا علماء ولا حاجة ولا ايه مم. ده شكل علماء ده دي. اديكم درس خصوصي واخليكم تتمططوا عليهم وعلمكم كلام تقولوه بس مش شافيش غيره يعني كله مرة تقولوك مش هلحق علموا لهم كل ده بيطلعوا روحي وقال اندلت لها زنخ بقى الوقت بعد الثورة وزنخت مخهم ماشي يا سيدي لتحصل المتابعة الواجبة قولنا ولا ايه ويحرم سبق الامام عمدا لقوليه عليه الصلاة والسلام هنا بقى بيقول ايه انه لو رقع او سجد قبل الامام يعمل ايه يرفع وبعدين ايه اما الامام يركع يركع تاني طب لو الامام لحقه وهو راكع يعني هو ركع وبقى له راح راكع قبل ما يرفعه يرفع, يرفع برده ويركع ولا يفضل زي ما ولا صلاته بطلت في نمر 4 بشرط أن لا يدركه إمامه في الركن فإن لحقه إمامه فيه بطلت كما يأتي ولا نقول به إنما هيأتي على كل حال ويحن سبق الإمام عمدا لقولها على السلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل سورته سورة حمار متفق عليه والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام شوف النبي يمنبه على صلى الله عليه وسلم على الاقتداء إزاي والاتباع وإن عدم سبق الإمام وعدم وطبعا الصلاة قالوا من حكم الجماعة والإمامة إيه هي ها تعليم الجندية وتعليم الاتفاق والتراص مع المؤمنين إذا بتقف في الصف وبعدين بتقتدي بإمام مجراش حاجة إيه اللي فيها يعني ممكن الإمام ده أصغر منك سنا ومقاما وعلما وكل حاجة وبيبقى إمام راتب يسلي وتسلي وراها عادي وينظم الصفوف وكل حاجة بس ما يغلصش الناس زي أخونا اللي بحكي لكم عليه ويجننهم ويضربوه سياح دم وكيد انما يبقى موده بيعمل انما تعاليم فيجي بقى واحد يقول لك بالامام يروح بقى الثوره بقى المباركه كل واحد يطلع في دماغه حاجه يعملها يقول سيبك من الناس ماشي يا سيدي حمار صوره حمار متفق عليه والاوله ان يشرح في افعال الصلاة بعد الامام ايه بتحكوا ليه بكمل الكلمة اللي قفت عليه لا اللي يجي في باله ان انا باشتم احمد شافعي احمد شافعي تراب رجليه فوق دماغ انا باشتم صورة معينة ان احمد شافعي لا انا اقول احمد شافعي يبلغ مصطفى ان في جلب حد يجي في باله كده يعني لا احمد شافعي رجل من احسن ناس والزم الناس مش تقوى بس يعني انت رد عليه رد رد يقول الشيخ في البص وده رغم انه الشيخ زاهر معه لاحرام لم تنعقد وإن سلم معه كره وصح وقبله عمدا بلا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت فإن لم يفعل أي لم يعود عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا يبقى حكاية العمد وإن كان سهوا أو جهلا فصلته صحيحة ويعتد به وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة وإن كان جاهلا أو, ناسيا يعني أو جاهل بوجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها وتصح صلاته للعذر يبقى هنا الايه هو سبق امامه بحركه واحده لو سبق بحركتين تبطل الايه سواء جاهل او ناسي او, أو عامد لو عامد تبطل الايه لو جاهل او ناسي تبطل الركعه ماشي فيعيدها وتصح صلاته للعذر لا بطلب الركعه بعد الامام ما يخلص يجيب ركعه ولما يعرف حد يعلمه يجيب ركعه او يكون جاهل ان الامام يعني التبس عليه افتكر الامام اتى بالحركه اتضح انه ما اتاش ماشي لو ركعه واحده لو ركعه واحده لو حركه واحده ركعه احنا قلنا لو حركتين عامدا تبطل ولو حركه واحده عامدا تبطل برضو طبطل طيب لو حركتين حركة واحدة جاهلا أو ناسيا ما تبطلش الصلاة ولا الرقعة يرجع ويتابع طيب لو سبق الإمام بحركتين ولو كانوا جاهلا أو ناسيا فمذهب الحنابلة بطلان رقعة واحدة وان سبقهم ماموما بركنين بان ركعه ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه مش بحركتين بايه بركنين يعني انتقل عن الايه عن الركن الثاني أي رفع امامهم من الركوع ثم قبل رفع اي رفع امامهم من الركوع بطلت صلاته لانه لم يقتدي بامامه في اكثر الركعه إيه الفرق بينها وبين اللي قبليها بقى هنا بقى الصلاه تبطل كلها الصلاه كلها تبطل ها الجاهل والناس وتصحي صلاتهما للعذر ايه الفرق بقى ها ما هي دلوقتي لو حركة وحدة بتبطل الصلاة لو عند الجاهل والناس ها؟ حركة وحدة ما تبطلش حاجة الجاهل والناس يقوم يجب من غير عمد يعني لو حركتين تبطل الركة لو ركنين الا الا الجاهل والناس يبقى ما تبطلش الصلاه برده لا بس الجاهل والناس ما جابهاش هنا ماشي والله جايبها يا صلاتهما للعذر ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها لانه لم يقتدي بامامه فيها ومحله إذا لم ياتي بذلك مع امامه ولا تبطل بسبق ب... سبق بركن واحد غير الركوع والتخلف عنه كسبته علامات تقدم فين الحته اللي هي او جسم الصوت خرج ما تطقش الصوت ها يعني الناس يعني يحق الايمان يحق الايمان في في الرغبه <صفيق> ايه كده بيقول لي ومن ركع او سجد او رفع منهما قبل امامه فعليه ان يرفع او يرجع ليأتي به بدي حركه واحده ومع ذلك ايه ما تبطولش الصلاه ولا الركعه او يرجع وياتي دي. او او الامام ادرك اي بما سبق به الامام وبعده لفحص المتابعه الواجب ها ايه بقى خلاص ولا لسه في سؤال مثلا سبق ومثلا هو ركعه مثلا ركعه اللي هو ما لو وافقوا في, في, الرك... في الركن وافقوا ده مم طبق الرقعه للناس بيقول فالا لم لم يعد عمدا حتى يحقوا لم فيه بطل الصلاه لانه ترك الواجب عنده وان كان سهوا او جهلا فصلاته صحيحه ويعتد به ماشي طيب ان ركع ورفع قبل ركوع امامي عاليما عمدا بطلت. ده عدم اللجوين. ها? وان كان زاهم انه جهلا اه. فصلتوه صحيح. انه مرجعش اه. اه. بقى ايه دخلصلنا مواضيع ايه السابق والتأخر. طب وتاخر الماموم عايزين بحث فيه مستوفى علشان في كلام للعلماء ومعنى الركع غير الحركه الركع تاخر بركنين او تقدم بركنين معناه ان الثاني يركع ويقوم ده كده تاخر بركن واحد لو نازل للسجود يبقى ده تاخر بركنه يبقى الانتقال عن الركن الثاني يعني يعملوا لنا البحث ويشوفوا الموضوع يمشي ازاي الواحد بالواقع نفس حكم الجاهل بالحكم والناسي ونحو هذا الممكن أن يبدأ الدرس بعد صورة المغرب المرة القادمة آه يبدأ إن شاء الله بعد المغرب عشان يتأخر قوي العيشة تأخرت قوي زي ما كنا الأول خلاص كده بقى العيشة بتخلص تمانية <تصفيق> النهاردة خلصنا العشاء الساعة 8 يبقى نبدأ بقى بعد المغرب ان شاء الله يبقى الدرس من المغرب والعشاء ونمشي تمشي <تصفيق> هل هناك قول بالإتمام في الحركات والقضاء في القراءة؟ إيه الإتمام في الحركات والقضاء في القراءة؟ نحن نقولنا التفاصيل دي تفاصيل العام للغاية هل يجوز صلاة الاستخارة مع صلاة سنة مقضية؟ الاستخارة مع أي سنة؟ مع ضيق الوقت هل يقدم قضاء الفوائد على السنن الرواتب ها يقدم بس ضيق الوقت بتاع ايه واحد هيموت على طول يعني مثلا والضيق وقت السنن الرواتب يعني مثلا يعني وقت الظهر هيخرجه وما سلاش اذا كان فوائد قليلة يقضيها يعني أقل من يوم إنما زيادة عن يوم يبقى يصلي السنن ويقضي على ما يتمكنها يعني يروح وقت السنن يصليها ويعني يقضي في الوقت الجديد ما زيفة عنده التأمين يأمن مع الإمام والبس اللي هو المسبل